واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليدا وللله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا